تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلِ كُلٌّ عَدْلِ اللَّهِ يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَا الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حبيم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضررنا ونرد على أعلمنا